يوم الحج الأكبر أن الله الله بريء من المشركين ورسوله فإن صبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله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 كيف يكون للمشرك لعهد عند الله وعنده رسوله إلا الذي نعاهتهم إلا الذي عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرحبوا فيكم إلا ولا ذنة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَيْمَانِهِم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَيّامَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ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 قائدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تستخدوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب القفر عن الإيمان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 أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربّطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وَيَوْمَ حُلِّي الْإِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِعْنَكُمْ فَلَمْ تُغْنِعْنَكُمْ شَيْئًا وَبَاقَتْعَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَالَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ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 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرضوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عينا فسوف يغنيكم الله من فضله إذا شاء إن الله عليم حكيم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 فَاشَنَّهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُخْطَفُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا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 كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يسمجون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحبى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وبهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تسنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر تهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين الخيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المستقيم ان من نسيء زياده في الخفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا فيحلوا ما حرم الله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 إلا سَنُفِرُّ وَعَذِّبُكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِدُّ الْقَوْمَ نَغِيرَتُكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا سَنُفِرُّ فَقَدْ نَصَرَهُمُ اللَّهُ إِذْ أَطْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَن يَفْنَوْا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 ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. أَعطَ اللَّهُ عَنكَ لِمَا أَذِنَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبِينَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَافِرِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَيُّهَا الَّذِينَ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ والله عليم بالمستقيم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتابة قلوبهم ورتابة قلوبهم فهم في ريبهم يتربدون. ولو أراد الخروج لاعد له عدته ولكن كره الله بعاتهم فتبدّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خباله ولا أوضع خلالكم يبلغونكم الفتن وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بسقوا الفتن من قبل وقلبوك الأمور حسج الحق حسج الحق وظهر أمر الله وهم كارهون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 يُصيبنا إلَّا ما كتب الله لنا وَمَنَّا وَعَلَى اللَّهِ فَالْيَتَوَكَّنِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَضَّبُونَ بِنَا إلَّا إِحْدَى الْحُسْنِيَينِ وَنَحْنُ نَتَرَضَّبُ بِكُمْ وَنَحْنُ نَتَرَضَّبُ بِكُمْ أَيْ يُخِيبَتُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِنَا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 وقالوا حسبنا الله سيؤسين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم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 الَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ مَأْوَى فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ مَأْوَى يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن سُنَّ الزَّل سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِم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 إن نعف عن صائفة منكم نعذب صائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نس اللّه فنسيهم إن المناصقين هم الفاتقون وعد اللّه المناافقين والمنافقات والقصار لا رجها نما خالدين فيها خالدين فيها هي حسبهم ولعلهم اللّه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 ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ الذين يلمسون المستوعين من المؤمنين في الصدق، والذين لا يجدون إلا جهدهم، والذين لا يجدون إلا جهدهم، فيسقرون منهم.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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ سَأَنُقِّصَكُم مِّنْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَن تُنفِقُوا مَا يُحِبُّونَ وَلَكِن يُحِبُّونَ أَنَّكُمْ يَتَوَلَّوْهُ وَقَالُوا احْذَرُونَا مَا يُغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَا لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المصلحون أعز الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الخالدين في هذاك الفوز العظيم، وجاء المعذرون من الأعراب يؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله.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 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا, تولوا وأعينهم تفيض من الزمع حزنا حزنا ألا يجدوا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما منكم عليه تولوا اعينهم ففيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفق حزنا الا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأي يكون مع الخوال في وَقَدَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعربوا عنهم فأعربوا عنهم إنهم رجسوا ومؤاهم جهنم ومؤاهم جهنم جزاء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 والله عليم حكيم ومن الأعراب من يستخذ ما ينفق مغرما ويتربط بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وربو عن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وربو عن.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 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكل لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ السَّوَاءُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ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 لمسجد أستس على تقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أي يتطهرو والله يحب المطهرين أَفَمَنْ أَسْتَسَبْنِيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَالْإِذْوَانِ الْخَيْرُ أَمْ مَنْ أَسْتَسَبْنِيَانَ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 وعدا عليه حقا في الثورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فَاسْتَشْهِدُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ السَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْخَالِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَأَشْهِدُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى وَلَوْ كَانُوا أُنَاسًا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 فلولا نصر من كل فرقة منهم قائسة ليستفقه في الدين ليستفقه في الدين ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحررون.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 فَرَضَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ صَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ